ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات, وجنات من اعناب وزرع ونخيل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 أ َ إ ِ ذ َ ا كنا ُ ترابا ًَُ أ َ إ ِ ن َ ا لفي َِ خلق ٍَْ جديد ٍَِ اولئك ََ الذين ََِّ كفروا ََُ بربهم َِِِّْ واولئك َََ ا ل ْ أ َ ا ْ ل َ ا ل ُ في ِ أ َ ع ْ ن َ ا ق ِ ه ِ م ْ واولئك َََ أ َ ص ْ ح َ ا ب ُ النار َّ هم ُْ فيها َِ خالدون ََُِ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 فسالت أ و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ب ت غ ا ء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل ف أ م ا الزبد فيذهب جفاء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 موسوعه م ا ل ن ا ب ل ن ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحساب وماواهم جهنم و ل ئ س المهاد أ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 جنات عدن ي د خ ل و ن ه ا ومن ص ل ح م ن آ ب ا ئ ه م ومن ص ل ح من آبائهم و أ ز و ا ج ه م و ذ ر ي ا ت ه م و ا ل م ل ا ئ ك ة ي د خ ل ل و ن ع ي ه م من, آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من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 قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون, وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب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 اكلها دائم وظلها تلك ع ق ب الذين اتقوا و ع ق ب الكافرين النار والذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يفرحون بما انزل إ ل ي ك ومن ا ل أ ح ز ا ب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو ا واليه ماب وكذلك انزلناه حكما ً عربيا